خماسيا اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم حكمه من شعر الحكمه بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل واقلال مثل من أمثال العرب يبني قصرا ويهدم مصرا كلمة مصر في لغة العرب تعني بلدا من البلاد أي بلد وجمعها أنصار والمثل بهذا المعنى يضرب لمن شره أكثر من نفعه أو للجاهل يهتم بإصلاح شيء صغير فيفسد معه شيئا أكبر واعظم فيكون مثل من إذا بنا قصرا هدم في سبيله بلدا بكامله يبني قصرا ويهدم مصرا يرادفه من امثالنا الشعبية يعمر سأيه ويخرب طحونه علم مساكن النم النمل من اكثر الكائنات الحية عددا ينتشر في كل مناطق الارض ما عدا المناطق القطبيه وله ما يقرب من عشرين الف يعيش النمل في مجتمعات غاية في التنظيم ويبني بيوت اشبه بالمدن السكنية فيها الكثير من الغرف والممرات بيوت النمل ليست واحدة في جميع الأنواع فمنها ما يبنى تحت الأرض أو داخل الأشجار ومنها ما يصنع من أوراق الشجر على شكل اسطوانيه نمل الخشب أو النمل الأبيض يبني بيته من الطين وحبيبات الرمل ويفرز عليها مادة تجعلها مثل الاسمنت أكثر مساكن النمل تكون في التراب على شكل حجرات متصلة او أنفاق تمتد تحت سطح الأرض عدة امتار تتميز مساكن النمل بوجود غرف مخصصة للصغار وغرفة للملكة وغرف لخزن الطعام كما تتميز بالنظافة والحماية التي توفرها إناس النمل طوال الوقت علم حسن فتحي حسن فتحي عبقرية مصرية في الهندسة المعمارية اختاره الاتحاد الدولي للمعماريين شيخا للمعماريين في القرن العشرين ولد بالاسكندرية في عام 1900 تخرج من كلية الهندسة في عام 1925 وكان أول مصري يعين في هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة في منتصف الاربعينيات من القرن العشرين قدم حسن فتحي ابتكارا فريدا في مجال عمارة بيوت الفقراء حين قام بتصميم قرية القرناب بصعيد مصر وتنفيذها بكافة مرافقها بالخامات المحلية المتاحه وبتكاليف زهيده على المستوى العلمي والفني حقق مشروع القرن شهرة عالمية واسعة وانتشرت فلسفة حسن فتحي وطريقته في البناء كما تمت الاستعانة به لتصميم وتنفيذ مشروعات عمرانية عملاقة خارج مصر من مؤلفاته كتاب عمارة الفقراء الذي صدر بالانجليزية وتجمع الى 22 لغة عالمية وفيه سجل قصة مشروعه الحضاري مع وضع خطة علمية متكاملة ليعادة بناء وتجديد كل بيوت الريف المصري وفق فلسفته في عمارة الفقراء انتقل حسن فتحي شيخ المعماريين وفيلسوف العمارة المتواثقة إلى رحمة ربه في الثلاثين من نوفمبر من عام الف وتسعمائه تسعه وثمانين عن حوالي تسعة وثمانين عاما يا شباب المنين يا عماد الكيل هذه مصر تناديكم فلبثوا دعوه الداعي الى القصد النبيل مع تحيات وفيق ابو النصر